أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ولو جئتكم بأهدا ما وجدتم عليه آباءكم قالوا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 وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعتها هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق حتى جاء رَسُولٌ مّبِينٌ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ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 وَمَن يخشعُ عن ذكرِ الرحمنِ نقيض لهُ شيطانًا فهو لهُ قرينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَفْتِنُونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ 122. فبيس القرين 123. ولن ينفعكم اليوم أنكم في العذاب مشتركون 124. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فَإِمَّا نَذَهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون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 وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قوم قَالَ يَا قَوْمَ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ لَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ أَفَلَا تُضُلُّ أَمَلَ خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يبين فَلَوْلَا وِرَاثٌ مِنْ ذَهَبٍ نَوَجَا مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَسَّ قَوْمُهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا فاستقمنا منهم فأغرقناهم, فاغرقناهم اجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا اهانهتنا خير نمه ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إنه إلا عبدنا نعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا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 هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم نليم هل ينظرون إلا الساعة ان تاتيهم بغتة وهم لا يشعرون ألخ خلا؟ يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنون 122. ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكوار وفيها ما تشتهيه لأنفس وتلز لعين وأنتم فيها خالدون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 ولكن أكثركم للحق كارهون، أما برمو أم غنم مبرمون، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلا ورسولنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رَبِّ السماوات ولغض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاكوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعه وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق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 فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين انا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين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 يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتق بيوم تات السماء بدخان مبين يغشى الناس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 وإننا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشه الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أي عباد الله إني لكم رسول نمين وأن لا على الله إني آتيكم بسلطة مبين وإني عز برب وربكم أن ترجون وإن لمت منو لي فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فاسرب عبادي ليلة انكم متبعون واترك البحر رهوا، إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمه, ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء ولغض وما كانوا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 لا لا يكما فيه بلاء مبين إن هؤلاء إلى يقولون إن هي إلا موتة نلولا وما نحن بمن شرين. وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ فَاتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمُ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجِرِمِينَ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 مولا سيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام لثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعسلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم زق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام نمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين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 في خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء في الارض بعد موتها وتصريف آيات يعقلون. تلك آيات الله نثوها عليك بالحق فباي حديث بعد الله وآياته يؤمنون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 من عمل صالحا فلنفسه ومن ساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم, والحكم والنبوة وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الْقَيْبَاتِ وَثَبَّلَنَاهُمْ وَثَبَّلَنَا هُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَأَسْتَيْنَاهُمْ بَجْنَةً مِنَ الْمَرْضِ فَمَا أَخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بغيا بينهم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يقترفون ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عن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 أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون خلق الله السماوات ولوضم الحق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 فَلَمْ تَكُنْ يَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَحْنُ لِيُمَسَّ السَّاعَةُ إِنْ نُؤْ إِلَّا وَنَن وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْثِنِينَ